بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الأمر هذا الباب الأمر مع النهي من أهم أبواب أصول الفقه لأن التكليف مداره عليهما فإذا في أتى أمر ما المراد به الوجوب أم الندب أم الإباحة أم لا وكذلك النهي كما سيأتيها المراد به التحريم أم الكرها قال الأمر أي تعريف الأمر استدعاء يعني طلب الفعل يعني أطلب من الشخص أي فعل فيخرج بذلك النهي يعني النهي طلب ترك مثل في النهي لا تدخل البيت لا تشرب الماء وقوله بالقول يخرج الإشارة ممن هو دونه أي الأمر إذا أمرت به من هو دونك في المرتبة يسمى أمرا وإذا لم يكن من هو دونك يسمى وإذا لم يكن هو دونك وإنما هو مساوي لك يسمى التماسا وإذا طلبت شيئا ممن هو أعلى منك يسمى دعاء قال على سبيل الوجوب يخرج بذلك الندب والاباحه ولما بين رحمه الله تعريف الامر بين بعد ذلك ما هي صيغته ما هي صيغته او لفظه قال وصيغته افعل مثل أقم الصلاة وأكرم زيدا وقد يأتي صريحا بالأمر مثل ان الله يأمر بالعدل وقد يأتي بما يدل على فرضيته كتب عليكم الصيام كما كتب وكقوله إن الله فرض عليكم فرائض أي أوجب فكل صيغة تدل على الوجوب نقول انها أمر ثم بعد ذلك انتقل إلى ثمرة ما تقدم إذا اتانا أمر نحمله على ماذا قال عند الإطلاق يعني غير مقيد غير غير غير المقيد والتجرد عن القرينه اي التي دلت على عدم الوجوب التي وعدمت والتجرد عن القرينه التي دلت على الوجوب يحمل على الوجوب مثل وأقيموا الصلاة هنا أمر مطلق وليس هناك قرينة يصرفه عن هذا الوجوب ومثل وآت الزكاة هذا أمر مطلق وتجرد عن القرين التي تصرفه عن الوجوب فكانت كانت هناك قرينة تصرفه عن الوجوب قال إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب مثل لولا أنا شق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ومثل قولنا سلم صلوا بين المغرب والعشاء ثم قال في الثالثة لمن شاء هنا قرينة دلت على عدم الوجوب والمراد الندب وإذا دلت قرينة على أن المراد به الإباحة يحمل على إباحة مثل قوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا فهذا أمر الذي بعد حظر وهو محظورات الاحرام فكل امر بعد حظر يفيد الاباحه وكقوله سبحان كنت نهيتكم عن زياره القبور فزورها في هذا اللفظ يدل على لكن دل على انه بزيارة المقابر وبظهور قرينه تحصرفها عن الوجوب إلى غير الوجوب وخفاء تلك القرينه عن بعض للعلم العلم هو سبب اختلاف كثير من العلماء في كثير من مسائل الشرع هل مراد بذلك الوجوب أم الاستحباب لذلك النبي لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة وإن كان هذا في ظهره نهلا مراد به لا تصلون إلا في بني قريضة فمنهم من فهم من ذلك الحث على السير ومنهم فهم الأمر على ظاهره وهكذا والمق... والقاعدة الشرعية كما ذكر المصنف أن كل أمر فالمراد به الوجوب إلا إذا أتى صارف يصرف عن ذلك لقوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمره هذا أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليهم وهذا دليل على أن الأمر عند الإطلاق والتجرد عن قرينه للوجوب لعن الله أعلم صلى الله عليه وسلم والحمد.